والله خلقكم من لا ترون ثم من نطفه ثم جعلكم ازواجا وما تحمل من انثى ولا تضع الا لعنده من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستغي البحران ما عذب فرات هذا عذب, عذب فرات سائغ يَجْعَلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةَاتٍ تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهَا مَآخِرَ لِتَمْتَمُوا مِنْ خَطَرِهِ وَلَعَلَّكُمْ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمَّا وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَارَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمَّا ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكِ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ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 يا أيها الناس أنتم الفطار إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله وَلَا ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعو ثقنة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا إنما تنذر الذين يخشون ربهم غيب واقام الصلاه ومن ما تزكى فانما يتزكى لنفسه والى الله المصير